قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فدية ما أصيب من الطير والوحش قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. هنا يا اخوان مالك في هذا الباب كل ما جاء بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جاء عن عمر وعن عن عورة ابن زبير وعن غيره لأن كتب الحديث لم تنقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في غزال كذا ولا في حمام كذا ولم يقع شيء من ذلك فيما أعلم عن رسول الله وقضى فيه بشيء وإنما وقع ذلك في زمن الخلفاء رضي الله تعالى عنهم والقضية مثال في الاجتهاد اجتهاد في تحقيق المناق على ما سيأتي في خبر عمر رضي الله تعالى عن اقرات سوره المائدة وعلى ما فيها ان شاء الله فهنا مالك بدأ باثر عمر رضي الله تعالى عن عمر قضى في ايش وعمر اذا قضى بشيء ولم نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء أليس قضاء عمر ملزم لنا ملزمون فيه بإلزام رسول الله إيانا عليكم بسنة وسنة مين الخلفاء الراشدين وهذا عمر وكما قالت المرأة لرسول الله إذا جئت فتجدي نعم وإذا جئت فيكون أمرك قاد وإذا جئت فلم أجدك يعني تكون مت ولا تكون غير موجود قال تجدين الشيخين أبا بكر وعمر فهذا عمر رضي الله تعالى عنه اذا عمر يحكم باجتهاد منه وعلى انه منفرد في الفتوى او على انه مشترك في حكم عملي قضى عمر افتى عمر اخبر عمر باشياء من الصيد يماثلها اشياء من بهيمة الانعام اولا الضبع بالعين فليس الضب فالضبع نوع من الحيوانات من ذوات الأرض ربما بعض الناس لا يعرفه. هو من الحيوانات المختلفة فيها هل هو من الصيد أو هو حيوان وحش هو سبع أو صيد فعند الشافعي وأحمد رحمهما الله أنه صيد وعن البخاري رحمه الله يروي عن الشافعي يقول لقد رأيت لحوم الضباع تباع على الصفا بمكة كما تباع الضباء وتباع العنز فالشافئي يرى لحوم الضباع تعلق وتباع بجانب الغزلان وبجانب الشياه وبجانب بقية مهيمة الانعام على الصفا في مكة هذا دل على جوازه وأنه صيد ولا على أنه محرم بعض الاخرون يقولون الضبع يأكل الجيا الضبع له ناب الضبع كذا الى اخره فعلى من يقول انه صيد وهذا كلام عمر يؤيد ما روي عن الشافع بانه صيد لان غير الصيد لا جزاء فيه فعمر قضى في الضبع باي شيء بكبش الضبع في خلقته متردد بين الكبش والحمار الاهلي لأنه إن كان كبيرا قد يقرب من الحمار الصغير وان كان صغيرا قد يقرب من الكبش الصغير أو من الطليل فعلى هذا لمقاربه المثلية بين الضبع وبين الكبش قضى فيه عمر رضي الله تعالى عنه بذلك نعم. وفي الغزال بعنز يقولون أو يقول علماء الحيوان يوجد غزال ويوجد ظبي وبعضهم يقول كل من الظبي والغزال والمهى وغير ذلك اسم جنس لهذا النوع من الصيد وبعضهم يقول الغزال للصغير والظبي للكبير والظبية الانثى والظبي الذكر والغزال والغزالة يذكر ويؤنث فيقول مالك هنا بأن عمر فرق بين الضبع فجعل فيه كبش والكبش أكبر من العنز والغزال وهي صغار هذا النوع من الصيد جعل فيه عنز والعنز اصغر من من الكبش الكبش من الضان وهو ذكر الشات والعنز أنسى التيس وفرق بينهما في الجنس وفي الجسم وفي الأرنب بعناق الأرنب معروف وهل الأرنب صيد أو ليس بصيد الجمهور على أنه صيد وأنه حلال إلا ما ذكر عن بعض الناس بأنه لا يرى جواز أكله بعض الناس لا يرى جواز أكله استقذارا كأنه مثل الهر وبعض الناس يقول لا يرى جواز أكله يقول أو يدعي بأنها تحيض كما تحيض الأنثى من النسوة وهذا رأي الشيعة أو غيرهم وبعضهم يقول لا استقذارا من, من شكله ولكن ورد في السنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الارنب أو كما جاء ان فجنا ثم توقفوا عنه وسالوا عنه رسول الله وارسلوا اليه بفاقد منه إذا الارنب صيد وهو ماكول لا شبهه فيه وهو بري وبائس واهلي قد يعيش في البر وقد يربى في الايش في البيوت بس ومن الاسف ان بعض كتب الحيوان تقول الارنب يكون في سنة انثى وفي سنة ذكر وبعض شراح الكتاب يقول ذلك المتأخرون منه وهذا يقول هذا من عجائب خلق الله اعتقد يمكن واحد في العشرة من موجودين ربه الارانب ويعرفون وعموا شفنا ان ارنب انثى انقلبت الى ايش الى ذكر اذا ما كل ما يقال في هذه الكتب المتاخره يؤخذ عليهش على عله لا عجب على قدرة الله ولكن الواقع هل وقع هذا ام لا نعم <تصفيق> انظر الى تقسيم عمر جعل في, في الضبع كبش وفي الغزال عن وفي الارنب ايش عناق والعناق ما لم تكتمل سنة من عمرها بعضهم يقول من من العنز وبعضهم يقول العنز وشيات سواء ما لم تبلغ سنة من الماعز او من الضأن فهي عناق سواء كانت من هذا الصنف او من ذاك وتعرفون في قضية الصحابي الجليل لما خطب صلى الله عليه وسلم وقال من ذبح قبل الصلاة فشات وشات ايش شات لحم فقام البراء بن عازد وقال يا رسول الله ان لنا لعناقا احب الينا من شات افتجزئ عنا وقد علمت ان اليوم يوم اكل ولحم فذبحت وجئت الى الصلاة اجتهد في ان يذبح قبل الصلاة ويبادر ولما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قبل الصلاة شات لحم وبعد الصلاة ضحية ف اعتذر وقال انا ظننت ان اليوم يوم لحم وبادرت بالذبح والان اسمع ما تقول وان عندنا لعناق هي احب الينا من شاة قد تكون وحيدة قد تكون معتنون بها قد تكون شبعان حليب من امها قد تكون باي وضع من الاوضاع وقد تكون فعلا عناقا صغيرا سمينة خير من شات عجفة فالسفر قال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك شوفوا اللطف النبوي الرجل خسران شاب قبل الذبح قبل الصلاة والان تحسف عليه ويبغى تدارك اللي فات يقول له ما يفعكش فأفتا بانها تجزئه ولكن لا تكون سنة للناس لن تجزئ عن احد بعدك لا قبل الصلاة ولا بعدها والضحية يجب ان تكون استكملت السن المطلوبة شرعا فعمر رضي الله تعالى ان فرق بين الكبير من الحيوان كالضبعي ففيه كرش أصغر منه شوية عند ففي اسمه غزال ففيها عن أصغر منها شوية أرنب ففيها إيش؟ عناق وفي وفي اليربوع بجفرة الجفرة اقل من العناق أيضا ما هو اليربوع بعضهم يقول بالياء وبعضهم يقول بالجيم الجربوع وبعضهم يقول اليربوع وعلى كلا اللفظين هو مسمى واحد بعضهم يقول هو حيوان من فصيلة الفئران الا انه بخلاف الايش الظرافة رجلاه اطول من يديه الظرافة ايش يداها ايش اطول من رجليها ولكن اليربوع بالعكس وذنبه اصعر من ذنب الفاء وهذا كما يقولون حلال اكله ولكن ما كل إنسان تطيب نفسه بأكل قد يستقدره بعض الناس إلا أنه في الأصل مباح وهناك فرق بين اليربوع لمعتاده وبين الفيران الفيران نجسها ولا يجوز أكلها بلا شك إذن هذه الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه مبدئيا تعطينا وجود المثليه لصيد البر مع بهيمة الأنعام والتدرج في أجسامها وأحجامها بالتدرج مع بهيمة الأنعام في أحجامها وأجسامها